114. عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ يقول أهلكت مالا لبدا 115. أيحسب أن لم يره أحد 116. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 117. وهديناه النجدين 118. فلقتح من 119. أو إطعام في يوم ذي مسربة 110. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 112. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآية أَحْسَنَ مَعْلُومَةً المشأمة عليهم نار يَعْلَمُ